اجعلنا في المسلمة نستطرر والآلان إنك يا ربنا على كل شيء صدير كما جدت ربنا تجعلنا في القرآن عاملين نحب حلاف ونحرم حراما ونعمل بمحكمة ونؤمن بمدر <تصفيق> واجعلنا ربنا وطراق النهار على المرش الذي يرديك عنا وزدنا فيه من النعم واضع عنا به النفر واجعلوا رجة لنا لا رجة علينا كما أسألك يا <تصفيق> ربنا <تصفيق> ان تجعلك منا من الفليفون للوردان جعلنا يا ربنا من من جلیدی بزرازم ایتو الذي أسعدنا بالأخش الضروف في صلاة الفجر ومن وجوده بينها كل الضغط ودعينا الله نعرض لدواج المشحة في العمر. كما شرطنا أبينه روزنا الجميل. قد تتهيره من أحد المرآل رضية الشيء الله عبدوه. abd Amen. Mm -hmm. Allah Vielen Dank. و oh. رب الله لای باید نگاهی کنی، باید نگاهی کنی، باید نگاهی کنی، باید نگاهی يعونه ما ان تقوا مننا ولاذا فيك خير كانوا وعز ورحمت وعون ونصر وعز والعافيه في العالم هكذا اقوى الملائكه والايمان لقد امتعنا صاحبه الصوت القوي الكروان علق بالاذان سيدنا في, في مادة الحسين والقارب ابن محافظة السيون والمريم بمدينة القاهرة نشكر الى قبيلة نيوة لمن ادى معها قبيلة الظاهر السين عمون وفروف والقزين بسيديون شكرا لكل من شرطنا من اهل القرآن